شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا مَّا نَهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ دِينًا فَرَّقَ قَوْمَ دِينِهِمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كانوا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 بِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دينا قيما, دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ونسكي ومحيائي ومماتي لله قل إن صلاقي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وذر أخرى ثُمَّ إى رَبِّكُمْ م رجِعكُم فَيُونَِّأُكُم بِمَكُ تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون وَهُوََّجَعَلَكُمْ خَل إذَا لَرطِ وَرَفَع بَعْضَكُم خَوْوقَ ذَعْضًا ذَررجَاتِ الَبن وَكُم فِي مَا ان ربك سريع العقاب وان هو لغفور رحيم الله